وَأَرْسَلَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَوْمَسْنَا إِلَيْهِمُ الثَّنَايَا فَكَذَّبُوهُم مَّا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 قالوا إن تطيرنا بكم لئلا متعه لنا رجما لكم ولا مسنا لكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين دكرت بل آت قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مفتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون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 في لدخل الجنة قال يا ليت قومي علمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا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 وعنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والخمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل من في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صليخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منهم ومتى عن إلّا حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتين من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أن أفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم ما لا يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طعم ما لا يشاء الله أطعمه إن آتٍ إلا في ظلال النبي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 ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصبق الموسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون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 مستفي ولقد اظللم منكم جبلن كثيرا افلم تكونوا تاقومون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 لِيُذَرَّ مِن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلْقَنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا مَا هُمْ عَنَّا مُنْفَكُّونَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يسكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرعون وما يعلنون، أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّ خَلْقَنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيلٌ وَظَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَلَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَيِّ وَحِلَاءَ ضَمَّ وَهِيَ رَمِيمٌ كل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا آتتم منه تُقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون